كثر في هذه الأيام ما يسمى بطفل الأنابيب فما حكم الشرع فيه أطفال الأنابيب هم الذين تخلقوا بطريق غير طريق الاتصال الجنسي المباشر بين الذكر والأنثى ويسمى بالتلقيح الصناعي الذي أجريت تجربته الأولى على يد طبيب إنجليزي بين الآدميين 3799 ميلادية وحكم الشرع في هذه العملية أنها إذا تمت بين الزوج وزوجته أي بين مائه وبويضتها وكانت تلقيح في رحمها مباشرة أو في أنبوبة خارجية ثم نقل إلى رحمها لاستكمال نموه لا مانع منها مع التنبيه على الحيطة والحذر عند القيام بهذه العملية في الأنبوبة أو الحقنة أو غيرهما حتى لا يكون هناك اختلاط بمادة أجنبية عن الزوج والزوجة أما إذا كان التلقيح بغير ماء الزوج وبويضة الزوجة أو في رحم آخر فهو حرام لأنه في حكم الزنا وإن لم يكن زنا موجبا للحد سواء كان ذلك برضاهما أو بغير رضاهما ولولا أن صورته تختلف عن صورة الزنا هو اللقاء الجنس المباشر لوجب فيه الحد والله أعلم